يكبر قسى جرح السنين ويعني رجل الحزين اللي على حد الإدراك هذا أنا يوم أخلف الوقت ظني الحزن حزني والسوايا سواياك بكيت وبكيت العيون وبكني شخبار من حبيت وقفها وخلاك وصد والحزن الخفي من ونقلت منه قيل لا مهو بيخفاك قيل العوض قلت العوض ما شحني والله لا هذا ولا ذا ولا ذاك يا ما بعد ما فتنني يجعل ماهم بالعواطيم حياك الله لا يجبر عذا من عذني ما جاه ما جاني ولا جاه ما جاك واللي عدل ويقول لو ولو إني جعلي عشقله واحد كن حياك ما فيه شيء في حياتي غبني إلا نهارك بيت وأنا ما فيه شيء في حياتي غبني إلا نهارك بيت وانا اسمع بكاءك الله من جرح قديم مكني أمداك نزفه لكن أدواها ما أمداك علي كم جار الزمان وطعني اسمع صدى صوت المعليق تلخاك وين انت يلي كل ما غط كني واقف على باب الأمل واتحراك ليتك تعرف تخون وأقول خني على الأقل ألقى سبق واتنساك وليت الزمن في محبتك ما خذني وليت لها من طيب خاطرك وارضاك لو قربك والوصل بالتمني ما غبت عن عيني كثر ما تمناك خائف يطول البعد بتسج مني ويأخذ مكانك شخص ما هو بيسواك مش عادة سوي يوم قفيت عني لا نتبع المقفي ولا حب فرقك